الفرح هل لوادينا واضاء منه ليالينا الفرح هل لوادينا واضاء منه ليالينا والله المولى اكرمنا ورسول الله هدينا هل لوادينا واضاء منه ليالينا الفرح هل لوادينا واضاء نعيش جميعا راضينا الفرح الذي بوادينا وأطاءت منه ليالينا الفرح هل بوادينا وأطاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الفرح الذي وادينا واضاءت منه ليالينا الفرح الذي وادينا واضاءت منه ليالينا والله المولى اكرمنا ورسول الله هادينا طيب يهدا طيبا يمنحه الطيب يهدا طيبا يمنحه الله مؤدبا وكذا ديننا الفرح الذي وادينا واضاءت من ليالينا الفرح الذي وادينا واضاءت والله المولى اكرم ورسول الله ديننا الزوجة بنت الاشرافه ناره عاشت بها فابي الزوجة بنت الاشرافه ناره عاشت هي محببينا هل الذي وادينا واضاءت من الفرح هل الذي وادينا من ليالينا والله المولى اكرمنا ورسول الله هادينا وارسمت اسمو بسموي وكريم صفات وعلوي وارسمت اسمو بسموي وكريم صفات وعلوي في جمال تبدو ونو الينا الفرح هل بوادينا واضاءت من ليالينا الفرح هلل لولدينا واضاءت والله المولى اكرمنا ورسول الله هادينا والله المولى ورسول الله والله المولى ورسول الله هادينا